قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله بالعالم اشهد ان لا اله الله محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه يكدح كل منا في سيره ضروره هذا الكبد الذي هو من سمات هذه الدار لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد المشقات والمتاعب تتغير عليه الأحوال من يسر وعسر ومن فرح وغم ومن شدة وخلافها ولا يزال هكذا وهو ممتحن في هذا كله يريد الله تعالى أن يختبر صبره عند البلاء وشكره عند النعماء وهمه وهمته وبذله وفكره أين يبيت حين يأخذ مطجعه مع المعالي والمعاني او مع الوساوس والافكار الرديئه في كل لحظه وفي كل ساعه في كل يوم وفي كل ليله يبني ويهدم يبني من القيم والمعالي والمنازل ومدارج الصعود ويهدم ايضا من أمانات والتبعات التي كلفها والعبد في هذا كله حارس وهمام يحرث ويحصد غدا ويجني ثمرة همه كذلك ورحم الله رجلا وقف عند مراد الله سبحانه وتعالى وقدم حقوق الله تعالى على حظوظ النفس طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إن كان في الساقه كان في الساقه وإن كان في الحراسة كان في الحراسة لا يضره في أي موضع كان المهم أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى المهم أن يستعمل في طاعة الله عز وجل في علم نافع في عمل صالح في تفكر في خلق الله تعالى الانفس والافاق في امر بمعروف نهي عن منكر في بر والدين او صله ارحام ابواب الخير كثيره والموفق من اغتنم عمره ولحظاته وايامه يوشك أن يهدم هذا كله فلا يبقى منه شيء يوشك أن يقال مات فلان وانقطع عمله وحينئذ لا ينفعه إلا هذه الثلاث التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والإنسان لا يختار وإنما لله عز وجل حكم وأسرار هو لا يختار زوجه في الحقيقة ولا يختار أولاده وحتى كسبه الذي هو يحرص عليه لا حول ولا قوة إلا بالله الموفق من وفقه الله والمخزول من خزله الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء فالموفق من يراعي هذه المعاني ويقدر لها قدرها ويعلم أن مدار الأمر على التوفيق وأن التوفيق له أسباب الله أعلم حيث يجعل رسالته من الناس من يوفقه الله تعالى ويعينه ويصطفيه ويهديه ويجتبيه ويستعمله الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن الناس من كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لا يهش لطاعة ولا يقوم لعبادة ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وهذه حكم وأسرار الله سبحانه وتعالى أعلم بها واجب العبد أن يكون ملاحظا لهذه المعاني وأن يحرص أن يراه الله حيث أمره وأن يفقده حيث نهاه وأن يسعى في تحقيق العبوديات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه عموما وخصوصا في زمان الفتن فإن من ورائكم أيام الصبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بدينه أجر خمسين قالوا يا رسول الله منا أو منهم قال بل منكم هذا القابض على دينه له أجر خمسين من الصحاب وهذا لا يشكل لن يكون أفضل من الصحاب العبرة ليس بكثرة الأجور الفضل معنا آخر سبق الصحابة بسبقه باختيار الله لهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لكن من المؤمنين الصابرين في أزمنة الفتن من له أجر عظيم نوه الله عز وجل بذكره وبين عظم فضله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ونحن في زمان الفتن نرى ضعف الهمم تخنث العزائم وخور القوى وهذا كله ينبغي الا يقعد بصاحب الهمه الذي قد احب مولاه سبحانه وتعالى وطمع في جنته حينئذ لا ينبغي ان ينظر العبد في هذه المعالي وفي تلك المعاني الى من هو دونه ينبغي أن ينظر إلى من هو فوقه حتى يبقى في صعود فإذا لم يجد حوله أحدا فوقه فلا أقل من أن ينظر إلى أخبار السلف وأحواله وما كانوا عليه وهو واجد في هذا خيرا كثيرا قال بعض السلف إذا استطعت الا يسبقك إلى الله أحد فافعل فهذا عهد بينك وبين ربك و هذه معاني ينبغي أن تكون موضع تأمل ليس في كل درس ولا في كل بحث بل في كل يوم وفي كل لحظة هذه المعاني التي ينبغي أن يحرص العبد عليها والتي بها يكون ميزانه عند الله سبحانه وتعالى عسى الله سبحانه وتعالى أن يقيل العثرة وأن يغفر الزلة وأن يلوم الشعث وأن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى وأن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد في هذه في كتاب عدة الفقه للإمام ابن خدام ما توافقه الله تعالى قال في هذه سفاة الخادش من القرآن الدور الثاني المعلمح فَمَنِ يستوجب البدل خصوصا بالذهب او الفضه او باي قيمهه ذلك ان الجواهر او القهري او الصوف او الحرير او غيره فعليه سداد ولا يخرج الا بعد السكن والتصفيه ولا شيء في اللؤلؤ والارجان ولا شيء في والبحر في بعض النسخ المسك والأقرب السمك لأن المقصود ما يخرجه البحر والبحر لا يخرج مسكا يخرج العنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك قال المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة الخارج من الأرض التقدم معنا في عجالة ما يتعلق بالنبات والمقصود زكاة الزروع والثمار أظن أننا انتهينا منها انتهينا منها وإن بقيت مسائل يعني ضاق عنها الوقت لعلها تأتي في أسئلات ونحو ذلك ثانيا المعدن يعني من أصناف الخارج من الأرض النباتات أو الزروع ومنها ايضا المعادن والمعدن من العدن والعدن الاقامه يقال عدن بالمكان اي اقام به ومنه قول الله تعالى جنات عدن يعني اقامه يقيم فيها اهل الجنه واصل ذلك المكان ثم يعني اشتهر في الاجزاء المستقره فيها والمقصود بزكاه المعدن او بالمعدن كما قال صاحب المغني هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها يعني ليس ترابا وإنما أشياء أخرى هذا معنى من غيره مما له قيمة وهذا هو النوع الثاني مما يخرج من الأرض قال فمن استخرج من معدن نصابا وهنا يشير الى ان النصاب يشترط في المعادن وهذا قول الجمهور ولم يذكر الحول لانه ايضا عند الجمهور يشترط في المعدن النصاب دون الحول فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد مقصود الإشارة إلى المعادن والعلماء يختلفون في المعادن التي يكون فيها الزكاة ما بين مضيق أيضا وموسع ومتوسط فالعلماء الشافعية وكثير من المالكية يقصرون المعادن على الذهب والفضة ومن ثم الذهب والفضة موجودان أصلا في ذكاة النقدين وسيأتي هذا وجه التضييق أو هذا مذهب التضيق وأما الحنابل يوسعون وكما يظهر هنا وهذا يعني أرجح الأقوال يوجبونها في كل معدن خارج من الأرض سواء كان جامدا أو سائلا <تصفيق> ولهذا يدخل عندهم البترول وما في معنى والأحناف توسطوا فأوجبوا ذكاة المعادن في المعادن التي تنطبع بالنار يعني تقبل الطرق والسحب دون المعادن السائلة أو الجامدة التي لا تنطبع بالنار إذن الشافعية قصروا المعادن على الذهب والفضل والحنابلة أوسعوا الباب فقالوا كل ما يخرج من الأرض سواء كان جامدا أو جاريا ينطبع بالنار أو لا ينطبع الأحناف وسعوا شيئا عن الشافعية فقاسوا على الذهب والفضة ما في معناهما مما يعني ينطبع بالنار يعني يقبل الطرق والسحب كثير من الملكي على طريقة الشافعية وعند الملكية قول رابع وهو إنما خرج من باطن الأرض كالبترول وما في معناه هذا يملك للدولة قطعا للتنازع بين الناس وتغليبا للمصلحة العامة ومن حجاتهم في ذلك حديث أبيض بن حمال لما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم الملح الذي بمأرب فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أعطيته الماء العد فاسترده منه النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث الناس شركاء في ثلاث واعتبروا هذا مما ينبغي أن يشترك فيه الناس قول الحنابله هنا أقوى في الحقيقة التعميم على أن البترول ونحوه في زمان لا يستطيع الأفراد أن يستخرجوه انه يحتاج إلى اتفاقات مع شركات ويحتاج إلى معدات يعني تزيد على الملايين الكثيرة فلأجل هذا الواقع أن الدولة تضع يدها عليه أما من الصعب على الأفراد أن يعني يستخرجوا ذلك ولا تسمح لهم الدول بهذا ومن ثم فقول العملي هنا هو قول يعني المالكية والقول النظري الصحيح إن يعني قول الحنابل وهو وجوب الزكاة في كل معدن خارج من الأرض دون تفريق أن يكون جامدا أو سائلا يقبل يعني ينطبع بالنار أو لا ينطبع بالنار وأدلة الحنابل قوية منها الآية عموم قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فالمعدن خارج من الأرض أي كان نوع وأيضا يعني لكونه معدنا تتعلق به الزكاه كغيره من المعادن الخارجه من الارض وايضا لانه مال وما دام مالا فلو غنمه الانسان فانه يجب فيه حق لله عز وجل فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضه او ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد يعني وجب فيه الزكاة واختلف أهل العلم في الزكاة الواجبة في المعدن في المذهب ربع العشر في المذهب كزكاة الأموال ربع العشر وهذا قول لمالك وقول الشافعية في المشهور وعند أبي حنيفة الخمس أشبه بالركاز لأن أبي حنيفة يجعل المعدن والركاز بابا واحدا ففيهما الخمس وفرق مالك والشافعي نحن كنا قاولي لمالك ومشهور لكن الذي ينقل عن مالك والشافعي التفريق بين القليل والكثير فالكثير على مذهب الحنبي ربع العشر القليل والكثير على مذهب الاحناب الخمس وكان كان كثيرا هدى الخمس وان كان قليلا هدى ربع العشر قال ولا يخرج الا بعد السبك والتصفيق يعني لا يخرج الزكاة في المعادن إلا بعد السك والتصفية كما في زكاة الزروع أيضا لا يخرجها إلا بعد يعني القشر والتصفيه ونحو ذلك فكذلك ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك هذه أشياء تخرج من البحر وجهه يعني منع الزكاة فيها عدم النص لم يرد فيها يعني نص وقد كانت موجودة في زمان الوحي ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكن المقصود ليست داخلة في هذا باعتبار أنها تخرج يعني في زكاة المعادن باعتبار أنها مما تخرجه ما يخرجه البحر، فهذا شبيه بما يخرجه البر، لكن لو تصورت أنها لها قيمة وأنها يعني يتجروا فيها ونحو ذلك، ستخرج إلى أو ستدخل في زكاة عروض التجارة كالأسماك ونحوها، ولا شيء في صيد البر والبحر، وأما الصيد فكذلك لم يرد فيه دليل أن صادى يعني صيد بر أو صيد بحر، فهذا في ذاته ليس فيه زكاة. إلا أن يكون كثيرا ويتاجر فيه ويدخل في عروض التجارة فالأصل في هذا براءة الزمة حين يقول لا شيء في البر والبحر صيد البر والبحر ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمى الدليل هنا عدم الدليل والأصل براءة الزمة والذكاة عبادة والعبادات مردها إلى التوقيف في ركاز الخمص أي نوع كان من الباري قيل أو كذب لأهل الفيء وباقيه واجل. نعم، وفي ركاز الخمص يفرق الجمهور بين الركاز وبين المعدن، فإن كانت الأحناف تجعلهما بابا واحدا، لأن العراقيين ومنه الأحناف يجعلون الركاز المعادن كلها، وهذا وإن كان صحيحا في اللغة. الحجازيين يجعلون الركاز دفن الجاهلية فقط، وهذا أيضاً صحيح في اللغة، لكنهما صحيح في اللغة، وإنما التفريق يكون من خلال النصوص عند العراقيين ومنهم الأحنار إن الركاز المعادن فلا فرق عندهم بين زكاة المعادن وزكاة الركاز عند الحجازيين الركاز دفن الجاهلية ودفن الجاهلية شيء وما يخرجه وما تخرجه الأرض من معادن شيء آخر الصحيح قول الجمهور ودليل الفرق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره قال والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ففرق بين المعدن وبين الركاز لأنه عطف عليهم والمعدن جبار معنى المعدن جبار اختلف أهل العلم فيها من أصح مقيل أن من استأجر رجلا ليبحث له عن معدن فيعني في مات فهو جبار لأنه قابل هذه المهنة وهو الذي خاطر بنفسه من أجل الأجرة وقد تكون الأرض مثلا هدمت عليه أو نحو ذلك وإن كان الشفعية يحملونها على المعدن جبار يعني لا زكاة فيه لأن الشافعي عندهم المعدن فقط على الزهب والفضة التي ورد فيها النصوص فلاحظ تفسيرات العلماء على حسب ما يعني يتبنونه من آراء. قوله في الحديث والمعدن جبار وفي الركاز الخمس هذا دليل الجمهور على الفرق بين الركاز وبين المعدن وهذا أصح وعليه مشى المصنف قال وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال؟ قل لا أكثر يعني لا يشترط له نصاب بينما في المعدن اشترطوا له نصابا فالركاز أصل الركاز دفن الجاهلية دفن الجاهلية يعني رجل يحفر فيجد قطعا من الذهب عليها مثلا أسماء أو تواريخ أو أخبار الفراعنة ونحوهم فيعرف بهذا أن هذا من دفن الجاهلي كيف عرف هذا؟ اللغة الهيرغلوفية التواريخ قبل الميلاد صورة الأصنام الفرعونية مثلا المعروفة أو الأشورية أو البابلية أو على اختلاف البلاد فيعرف من هذا أن هذا دفن الجاهلي هذا هو الركاز بينما لو حفر وخرجت له جنيهات من التي نعرفها الآن أو دولارات أو ريالات أو نحو ذلك هذا لا يسمى ركاز وإنما هذا يدخل في باب اللقطة واللقطة ستأتي أحكامها في السنة القادمة إن شاء الله تجري عليها أحكام اللقطة إن واحد شاف مئة ألف جنيه في الأرض يعرف إنه واحد تبعنا يعني قريبنا من جماعتنا الذين يعرفون الجنيهات ال... التي نعرفها الآن فلا يقال هذا دفن الجاهليه الجاهليه ما كان عندهم جنيهات ولا حد إذا هذا له حكم اللقطة واللقطة سيئة الحديث عنها من تعريفها ويعني انتظار سنة بعد التعريف ثم تملكها ثم إذا جاء ربها يعني صاحبه يوما من الدهر ردها إليه لكن نحن نتكلم عن الركاز الركاز دفن الجاهلي وكثيرا ما يحدث في أثناء الحفر وجد يعني حفرة صغيرة أخذه الفضول فمشى وراءها نزل في سرداب إلى سرداب إلى سرداب وجد ما شاء الله الدنيا مختلفة خلص ثلاثة أربعة خمس غرف وصلون وأنتري ونحو ذلك يقول هذا يعني صار وصل إلى ركاز إن لم يوجد عليه علامة الجاهلية تس سبائك غير الممسومة أو وجدت علامة المسلمين هذا له أحكام اللقطة كثير من الناس ملعون بالذات مع الضغوط الاقتصادية ملعون بهذه المعاني مثلا لي واحد في النوم قالي شفت رؤيه وقال ان البيت بتاعنا دا, دا تحتيه والناس دائما مع الفقر والحاجه تكثر عندهم هذه المسائل وقد تصيب وقد وغالبا لا تصيب فمن هنا جاء الاسئله الكثيره لو ان رجل استاجر عاملا للبحث عن الركاز في بيته قاله احنا جالي واحد في المنام وقالي تحت البيت بتاعك وده انت عندك كنوز فاستأجر عاملا يبحث له عن الركاز فظهر ركاز فالركاز هنا لصاحب البيت لأنه صاحب الفكرة والعامل له اجرته بخلاف ما لو استأجر عاملا لحفر الأرض لأجل البناء ولا في دماغه ركاز ولا حاجة وجاء العامل وهو بيحفر تتبع الأثر حتى وجد ركازا فالركاز هنا لل... للعامل وليس للصاحب البيت. يقول أنت ملك غير الحف، وأنا نزلت مترين، نزلت لك مترين، وكملت الباقي يعني فهنا يرجع إلى نية ال أو الاتفاق بين يعني صاحب الأرض والعامل. فيختلف هذا على ما ذكر. قال وفي ركاز الخمس ولم يذكر فيه حولا ولا نصابا ولا تعينا للمال وهذا صحيح إن الركاز من اخف ما ياتي ليس لم لم يبذل فيه يعني كثير جهد فايا ما كان ولهذا قال من المال اي نوع من المال قل او كثر وجد ما قيمته يعني 10000 او ما قيمته ألف او ما قيمته مائة ألف هو فيه خمس دون تعيين نصاب ودون انتظار للحول اول ما يستفيد الركاز يخرج الخمس في الفيء كما ساد ويتملك اربعات <تصفيق> لأهل الفيء هنا بيان المصرف هل مصرف الفيء مصرف الزكاة مصرف المعدن عند الجمهور مصرف الزكاة لكن مصرف الركاز مصرف الفيء الفيء غير الزكاة مصرف الزكاة معروف وسيأتي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه المصارف الثمانية مصارف الزكاة الفيء شيء آخر الفيء ما أخذ من مال الكفار بحق بغير قتال نحن قلنا ان الركاز دفن الجاهلية يعني أموال الكفار فالركاز لما كان مالا للكفار كان اقرب الى مصرف الفيل. ما نافا الله على رسوله من اهل القرى وعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربه واليتامه والمساكين وابن السبيل فأن لله خمسه وللرسول هذا المقصود خمس يعني مصرف الفيء لله ورسوله فأنا لله خمسه وللرسول ولز القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل يبقى مصر في الفيء هذا المقصود به بخمس المال يخرج في مصر في الفيء وأربعة الأخماس يتملكه هذا الخمس الذي سيخرج خمس الخمس في مصالح المسلمين وأربعة الأخماس المنصوص عليها للقرابه قرابه النبي صلى الله عليه وسلم وفقراء اليتامى والمساكين وابن السبيل مصرفه مصرف الفيء لانه في الحقيقه مال الكفار احنا قلنا دفن الجاهليه هذا مال كفار حكم حكم اموال الكفار المشابهه وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي الشافعي كما قلنا ولم يعتبر اصلا من الذهب إلا من المعدن الا الذهب والفضه ولهذا اعتبر الركاز مصرفه مصرف الزكاه وليس مصرف الفيء والصحيح ان مصرف الـ الركاز الى الفيء إذن الفرق بين المعدن والركاز إن مصرف المعدن عند الجمهور هو مصرف الزكاة خلافا لأبي حنيفه فجعل مصرف المعدن والفي والركاز شيئا واحدا بينما مصرف الركاز عند الجمهور مصرف الفيء خلافا للشافعي قال وبقيه لواجده يعني بعد ما ناخذ الركاز نتاكد انه ركاز من دفل الجاهليه نخرج خمسه زكاته وتوضع في مصر في الفي يبقى اربعه الاخماس لواجده يعني من وجد هذا الركاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس وما دام قال في الركاز الخمس يبقى باقي الخمس بقيه الركاز اربعه الاخماس هذه لمن وجد هذا الركاز الجمهور أن الخمس على واجد الركاز يعني يؤديه زكاة سواء كان مسلما أو كان زميا صغيرا أو كبيرا أو حتى مجنونا لأن هذا مال مستفاد تجب الزكاة في هذا المال من المزكاة الأثمان وهي أو عن ذهب في ولا شيء فيها حتى تبلغ مئتي دوهم فيجب فيها خمسه دواتر ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال فان كان فيهما نشر فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضه نصابا فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سفيهما يعلم ذلك نعم باب زكاه الاثمان تسمى زكاه النقدين من النقد بمعنى المنقود نقد الاعطاء نقده كذا يعني اعطاه كذا تسمى ايضا زكاه الذهب والفضه دليل وجوب زكاه الاثمان او زكاه النقود او زكاه الذهب والفضه عموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فزوقوا ما كنتم تكنزون واضح أن المقصود كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ما أدي زكاته فليس بكنز فهنا سماه كنزا لأنه لم تؤد زكاته الأحديث في هذا كثير من الحديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت ردت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه وهذا الحديث أيضا في نفس الباب والإجماع إجماع أهل العلم على وجوب زكاة الذهب والفض ولماذا الذهب والفضة دون بقية لأنها كانت النقود المعروفة والأموال المتعرفة ولأنها كثيرة وتتعلق بها قلوب الفقراء بينما غيرها من المعادن الأحجار الكريمة قليلة أكثر الناس لا يعرفها ولقلتها ولا تتعلق بها من ثم قلوب الفقراء فلم يبق لها حكم وليست أثمانا يتداولها الناس كان واحد فينا يعرف يعني ربما لو رأى أحدنا لؤلؤة أو ماسة أو نحو ذلك وقيل له تبيعها بخمسين جنيها لعد نفسه يعني رابحا بينما الذهب هو يعرف ويميزه من المهم في زكاه الأسمان انها الان في الحقيقه يعني اصبحت الاوراق النقديه المتعامل بها الان تستعمل مقياسا للقيم وواسطه للتبادل ووسيله للادخار ونحو ذلك بصرف النظر عن الماده المصنوع منها لهذا صارت الآن يعني الزكاه واجبة في الاموال ان كانت يعني جنيهات او ريالات او دولارات او يعني غير ذلك لانها صارت بمنزله النقد فلا يفترق هذا الباب الان يعني باب زكاه الأوراق النقدية عن باب الذهب والفضه بل هو مرتبط من خلال يعني النظر في القيمه والنصاب كما سياتي قال وهي نوعان ذهب وفضه ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم وقدم الفضة لأن النصوص فيها لا خلاف فيها نصوص في الصحيح وأما نصوص الذهب، الزهب هي صحيحة أيضا لكن ليس بنفس قوة نصوص الفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم مئتي درهم الآن يعني في تقديرها بالجرامات التي نعرفها خمس وخمسة وتسعون جراما هذا نصاب الفضة فما بلغ من الفضة خمس وخمسة وتسعين جراما فهذا المقصود بالنصاب اللي هو يعني 100 درهم ففيها خمسة دراهم يعني ربع العشر والنصوص النصوص في هذا كثيرة في الرقه ربع العشر والحديث الذي ذكره كذلك ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال ايضا زكاه الذهب نصابه عشرون مثقالا والمثقال نحو من أربعة جرامات وشيء يسير يعني تقدر بخمسة وثمانين جراما من الذهب فيكون نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضه 595 جرام والمقصود الخالص ليس المشوب يعني خالص الذهب اللي هو عيار 24 ولأن ما دون ذلك يخلط به نحاس ونحوه لالا ينكسر ويتثنى حتى يسهل استعمال الذهب يضيفون إليه بعض المعادن الأخرى التي يعني تجعله صلبا لا يتسنى حتى يحسن استعمال وإلا فالذهب الذهب الذي يقصد له عيار 24 فهذا ما يتعلق بالنصاب يعني الذهب والنصاب الفضة فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما يعلم قدر ذهب. يقول فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا كان فيهما غش يعني كان الذهب ليس خالصا كعيار ثمانية عشر وواحد وعشرين أقل وأكثر فلا تجب الزكاة حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا حتى يتأكد. فإن شك في ذلك كما يحدث في الذهب العيار الأقل. خير بين الإخراج وهذا أوسع له واحد يرى عير 18 و85 جرام وأنا هطلع الزكاة لا شك أن هذا أحوط وليس فيه إشكال وبين سبكهما قال لا أنا مصمم لا أخرج الزكاة إلا من الذهب الخالص خلاص حطه في النار حتى يخرج الذهب ويتميز من يلطب المصنعية كذا هطلع خلاص ما ليس أمامك إلا هذا يبقى خليك كريم وطلع على يعني يعني اظن يعرف فرض بيقين ليس امامه الا هذا والا يعني اخذ بغالب الظن عند الجمهور يضم الذهب الى الفضه في تكمله النصاب خلافا للشافعي وروايه عن امام احمد والصحيح خصوصا في هذه الاعصار قول الجمهور أن يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب طبعا لا خلاف في المسألة إذا كان المراد التجارة هما جنس واحد يعني واحد بيتاجر سواء عنده بعض الذهب وبعض الفضة وقصده التجارة لا خلاف أن هذه أموال لكن لو أن عنده ذهبا وعنده فضة والذهب لم يبلغ نصابا كان يكون مثلا نصف نصاب والفضة لم تبلغ نصابا هل يضاف نصاب ال... نصف نصاب الذهب إلى نصف نصاب الفضة هذا مذهب الجمهور واستدلوا بأن مقصود النقدين واحد هو الثمانية هذا نصاب المقصود منه الثمانية وهذا نصاب المقصود منه الثمانية فاعتبروهما جنسا واحدا واستدل الشافعي هو يخالف الجمهور ورواية عند الحنابلة بأن ظواهر النصوص يعني تأبى ذا ليس فيما دون خمسة أوقات صدقة ليس عليك في ذهبك يعني صاب حتى يبلغ عشرين مسقالا كما أنه لا يضم الشعير إلى البر ولا التمر إلى الزبيب وهذا القول يعني صحيح إذا تصورنا إن استعمال هذه الذهب والفضة ليس على سبيل النقدية يعني مثلا امرأة عندها ذهب حلي وعندها فضة أخرى حلي هذه نص نصاب وهذه نص نصاب لا يكون عليها في هذا ولا في هذا لأن هذا مستقل وهذا مستقل رجل عنده يعني ذهب امرأته وعنده يعني فضة لنفسه أيضا. هذا نصف نصاب وهذا نصف نصاب أيضا هذا ليس عليه زكاه في هذا ولا هذا لكن رجل عنده ذهب عده للزمن فهو في معنى المال وعنده فضة أيضا يعني يتاجر فيها فهي في معنى المال فهذا لابد أن يضم هذا إلى, إلى هذا نعم ولازلت في الحلية المباكة المعدة الاستعمال والعالية ويباك للنساء كلها جابت العادة بنفسه في التهب والفضة يوقع من الفضة الخاتم وحليه السيف وتنتقط وتحوها فاما المعد للكراب والادخار فلما ففيه الزكاه نعم هذا ما يتعلق بزكاه الحلي اختلف اهل العلم في بعض المسائل في زكاه الحلي واتفقوا في مسائل كثيره مما اتفقوا فيه انه اذا كان الحلي من غير الذهب والفضه لا زكاة فيه إجماعا واحدة تلبس يعني من الماس أو, أو اللؤلؤ أو الزبرجد والزمرد والأشياء التي سوف نراها في الجنة إن شاء الله هذه ليس فيها زكاة بالإجماع مما اتفقوا فيه أيضا بلا خلاف إنه إذا كان الحلي معدن للإدخار والزمن كما يقولون هذا فيه الزكاة بلا خلاف بعض النساء تشتري ذهبا لا تقصد به التحلي بقدر ما تقصد انه فلوس عندها اذا احتاجت يعني تصرفت بها بعض الرجال قد يشتري ذهبا لاجل انه سعره يعني قد يزيد فيكون هذا يعني يحافظ على المال اكثر من العمله هذا ايضا كله لا خلاف على انه فيه الزكاة ايضا مما لم يختلفوا فيه اذا كان حيازه الذهب على وجه غير مباح كان يحوز الرجل خاتما للذهب هذا فيه الذكاء لان الرجل لا يتحلى بالذهب محرم عليه او تحوز المراه ذهبا تتحلى به على وجه غير مباح تلبس ثعبانا او فراشه او يعني نحو ذلك هذا يحرم لانه على صوره التماثيل فهذا ايضا فيه الذكاء بلا خلاف الذي فيه الخلاف هي المساله المشهوره اذا كان المراه عندها ذكاء عندها ذهب تلبسه للحلي تتزين به وتعيره مجانا لمن شاء هذا الذي فيه الخلاف الجمهور من الائمه الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ورواية عن أحمد إنه لا زكى ايضا في الحلي المعدل للاستعمال أو العارية ولهم في هذا يعني أدلة منها حديث ضعيف ليس في الحلي زكاه وإذا لو صح هذا الحديث لا حسمت المسألة لكن الحديث ضعيف ومنها أيضاً من قول بعض الصحابة كابن عمر وأنس وجابر وعائشة وأسماء ومنها القياس على حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قالوا هذه أشياء يعني استعمال شخصي فكذلك الزكاة الحلي هذا مذهب الجمهور لكن مذهب أبي حنيفة صح في وجوب الزكاة في الحلي وهو رواية في مذهب أحمد وإن لم يعني يختارها المصنف رحمه الله وهو يعني اختيار عامة المتأخرين من المحققين يعني مشايخنا الشيخ الألباني وابن باز والعثيمين وغيرهم وجه هذا أنهم أولين يضعفون الحديث حديث الجمهور ليس في الحلي زكاة يكون هذا حديث ضعيف ولا يصحون القياس أنه ليس على المسلم في عبده ولا فرصي العبادات ليست محل يعني قياس ولهم أدلة أخص من هذا عندهم أدلة عامة كعموم النصوص المذكورة في أول الباب ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة الحديث المذكور هذا حديث عام يدخل فيه زكاة الحلي ومنها أدلة أخص وهذا في الحقيقة الفيصل في الباب منها حديث أبي داود وغيره إن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنة لها وفي يدها مسكتان غليزتان مسك يعني مثل الأسورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث عائشة وقد دخلت عليه بذهب تلبسه فقال أتؤدين زكاة هن قال لا قال حسبك من النار وايضا حديث لام سلم وهلأ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتزين بالذهب فينص لهن النبي صلى الله عليه وسلم على يعني حكم البه قالت أم سلم اكنز كأنها يعني رأت يعني إنكار النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز فالخروج من تبعة العقوبة الواردة على حيازة المرأة للذهب أن تؤدي الزكاة ولهذا هذه الأدلة الخاصة ترجح مذهب الأحناف وهي رواية في مذهب أحمد خلافا للجمهور أن في الحلي المعد للاستعمال والزينة الزكاة <تصفيق> قال ويضاح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة عادة النساء الزينة كما ذكر الله تعالى او من ينشا في الحليه فهذا مباح من الذهب والفضه ويباح للرجال من الفضه لان الذهب محرم على الرجال كما في الحديث ويباح للرجال من الفضه الخاتم بدليل لبس النبي صلى الله عليه وسلم لخاتم الفضه لكنه لم يلبسه الا للحاجه مع أنه يجوز مع عدم الحاجة ولو للزينة أو التقليد ويصح لبس الخاتم الفضى للرجل يصح لبسه في اليمين واليسار يصح لبسه في الخنصر أو يستحب إن كان لابسا اللي هو الإصبع الصغرى ويباح في الإبهام والبنصر الإبهام الكبرى والبنصر التي بجانب الصغرى ويكره أن يلبس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وفي السبابة كذلك الحديث صيح مثل كراهة لبس خاتم الفضة للرجل في الوسطى والسباب لحديث علي نهاني أن أتختم في هذه وهذه ويباح للرجل من الفضة الخاتم هذا مطلقا وحلية السيف والمنطقة حلية السيف يعني تكون فضة لغازة العدو والمنطقة لفعل الصحابة ما يتمنطق به يعني ما يضع حول وسطه ونحو ذلك فأما المعدل للكراء والادخار أو المحرم ففيه الزكاة وهذا أجرنا إليه المعدل للكراء يعني للإيجار لأنه صار أنه معدل النماء للتجار هذا فيه الزكاة ومثله المدخر ايضا ان معدل النفقه ومثله المحرم اذا اتخذ الرجل لنفسه شيئا على سبيل التحريم او المراه واشرنا الى هذا من قبل ففيه الزكاه اذا حاصل باب زكاه الاثمان <تصفيق> أهم ما فيه معرفة النصاب وأن الإنسان يقوم يعني ما له بهذا النصاب الأموال التي عند الناس يقدرونها إذا كانت مدخرة فائضة عن حاجة النفقة وحال عليها الحوم فإذا بلغت أدنى النصابين وجب فيها الزكاة لأن الآن صار نصاب الذهب عاليا جدا الذهب اليوم كم؟ إيه؟ واحد بس اللي اتكلم الخبراء ها كم؟ 335 خ... بس بحب اكتب كل سنه يا 335 في بعض السنوات الذهب ب 28 جنيه ب 24 جنيه فهنا 335 دي في 1434 يعني من اربع خمس سن كان الذهب 177 جنيه قلنا يا على الدنيا الآن ثلاثمية كم خمسة وثلاثين عشان نحسب نصاب الذهب نضرب ثلاثمية خمسة وثلاثين في خمسة وثمانين يبقى هتعدي ثلاثين ألف إيش كده فأين حظ الفقير يعني دون دون تلاتين ألف لا يؤدي الزكاة لا ينظر في النصاب الثاني النصاب الثاني نصاب الفضة الفضة نزلة الفضه كم الجرام الآن؟ اثنين وخمسة ونص. والواحد يقول خمسة هنا. لا لأن تبع في زمن بقى من الأربعينات. تلاتاشر ونص. طيب تلاتاشر ونص دي لما نضربها في خمسمية خمسة وتسعين يعني هتجيب كام يعني أعتقد كده يعني بال. هتجيب لا مثلا سبعة آلاف تمانة آلاف في هذه المرة. وبالتالي يكون هذا أدنى شيء. وبالتالي اللي عنده خمسة آلاف الآن ليس, علي... ليس علي... فيهن على لأنه. أقل من أدنى النصابين أدنى النصابين الفضة إذن احسب على الفضة 595 في آل 13.5 العهد عليك 13.5 الفضة 1434 تبقى تاريخ ده له ما بعده 13.5 كم؟ 8000 فلو أن رجل عنده مال مدخر فائض عن حاجته وحال عليه الحول وهذا المال يبلغ ستة آلاف سبعة آلاف نقول له ليس عليك زكاة لأنه لم يبلغ النصاب أدنى النصاب على الفضة هيوصل الوقتي طبعا 8000 دا النهاردة ممكن بعد كده ينزل ل لألفين وبعد كده يطلع فالعبرة ليست بكم ألف العبرة بيع يعني حاصل ضرب قيمة الجرام في النصاب الذي عندنا فأصحاب الأموال على هذا يعني يؤدون الزكوادي داي الأدنى النصابين النصوص التي ذكرت إن, أن في الفضة أو في الرقة ربع العش وأنه ليس عليه في مدونة يعني مئة يدرهم اللي هو نصاب الفضة وليس عليه في مدونة عشرين مثخار اللي هو نصاب الذهب والآن الأسمان التي بين أيدينا هي أسمان الذهب والفضة ولهذا الصحيح اعتبار أدنى النصابين، بل إن نصاب الفضة كان هو الأصل لأنه بالإجماع ولأن المصوص فيه يعني في الصحيح ولأن الفضة كانت أثمان يعني في وقت من الأوقات أكثر من الذهب. بعض أهل العلم طبعا يقول له نأخذ بأعلى النصابين حتى نأتي في مصلحة يعني صاحب المال نصاب الفضة نازل. وهذا المبلغ لكن هذا اجتهاد يعني غير صحيح والصحيح ان الاعتبار لأدنى النصابين. نعم. باب خدم الدين: من كان له دين على مدين أو لا يذكر فنصبه المجهود الذي له بينه والنصوب الذي يتذكره من فيه فعليه زكاته إذا قرضه لما رضى. وان كان متعذرا كالدين على مفلس او على جاحد ولا بينه به والموصوف والضال الذي لا ينجب وجوده فلا زكاه فيه وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق الاصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاه فيه واما حكم الدين فالانسان لا يخلو ان يكون يعني له دين على غيره له أموال عند الناس، فهذا المال الذي لك عند غيرك عندما يأتي وقت الزكاة هل تزكي أو لا تزكي؟ لا يخلو هذا المال من حالتين، انتبه للمسألة إجمالاً أن يكون هذا المال مرجو السداد، اللي هو الدين الذي لك عند الناس، أو يكون غير مرجو السداد. فإن كان مرجو السداد، إيه معنى مرجو السداد؟ يعني عند رجل مليء غني إذا قلت له هات الفلوس قال لك خذ. أو يعني في الموعد الذي بينكما ردها إليك هذا في حكم مالك الذي معك فتخرج عنه الزكاة فلما تحسب الأموال السائلة التي عندك تضيف إليها مالك في ذمة الآخرين مما هو مرجو السداد لأنه في حكم الذي معك الحال الثاني أن يكون غير مرجو السداد كأن يكون عند جاحد قل لك أنا ما أخذت منك شيئا وبينك وبينه قضايا قد يحكم لك أو لا يحكم أو يكون عند معسر يقول لك أنت لك أموال عندي لكن أنا فقير ومعصر وقد يستمر إعصاره سنين هذا نسميه غير مرجو السداد هو ثابت لك لكن أنت لا تضمن أن تأخذه الأول مرجو السداد تعتبره من جملة مالك وتخرج عنه الزكاة الثاني غير مرجو السداد فاختلف فيه أهل العلم على أقوال أصحوها أنك إذا قبضته يوما من الظهر زكيته لسنة واحدة وهذا الراجح هو مذهب مالك رحمه الله تزكيه يعني واحد جحد مالا دخلت في قضايا معه بعد عشرين سنة حكموا لك بهذا المال تؤديه إذا أخذته تؤدي زكاته لسنة واحدة بل قال يا شيخ الإسلام تستقبل به حولا يعني تبدأ ألا أنت كأنه جاء من جهد تستقبل به حولا لكن الصحيح أن تزكيه أول ما تأخذه عن سنة واحدة من كان له دين على مليء مليء يعني غني أو مال يمكن خلاصه إذا طلبه يأخذه كالمجحود الذي له به بيّن حتى لو كان جحد ولك بيّن إذا أردت أن تأخذه أعطاك القاضي إياه والمغصوب الذي يتمكن من أخذه واحد غصبه لكن أنت تصطيع أن تأخذه منه متى شئت فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى هذا في حكم المال الموجود هذا القسم الأول المرجو والسداد لأنه مال مملوك بلغ نصابا فوجبت فيه الزكاة وهذا المذهب مذهب الأحناف أنه يزكي إذا قبضه لما مضى من السنوات وفي قول في المذهب أن يزكيه كل عام مع ماله الحاضر لأنه بمنزلة ما في يده وهذا يترجح إذا كان أقصاطا على المدين يعني المدين عليه أقصاط وبالتالي أنت تعرف أنها ستأتي في موعدها وإن كان متعذرا كالدين على مفلس لأن قسم الثاني هو غير مرجو السداد يتعذر أن تأخذه مع أنه مالك دين على مفلس ماذا تاخذ من المفلس الواجب عليك ان تنظره وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر او على جاحد يقول لك ليس عندك ليس لك عندي شيء مع انه مالك ولا بينه به أنت لا تستطيع يعني تقاضيه لانه ليس عندك بين والمغصوب كذلك والضال الذي لا يرجى وجوده الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه وفي حكم الذي لا يرجى وجوده أيضا المال المقتطع من الراتب الموظفين يأخذون منهم في كل سنة مال هل هذا ما تقول أنا عادف أننا كل سنة يضعون لي كذا وفي آخر نهاية الخدمة ممكن أخذ هذا ليس في يدك لا تستطيع أن تأخذه الآن فالمال المقتطع من الراتب ونحو ذلك هذا لا تتمكن من التصرف فيه الآن فهذا ليس فيه الزكاة لأنه يتأخر تسليمه إلى سن معينة لا لا لا نحن العايز عنده سؤال يكتبه وحكم الصداق حكم الدين حكم الصداق يعني صداق المرأة حكم الدين يعني المرأة لا تزكي صداقه لأنه يعني لأنها لا تستطيع أن تأخذه إلا عند الطلاق أو عند الوفاة على ما جرت به العادة وإلا فلو أن الزوج يعني أعطى الصداق قبل ذلك فهذا جميل وحسن لكن لا يلزم بذلك ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه من كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه واحد معه نصاب عنده خمسون ألفا خمسون ألفاً نصاب حتى على نصاب الذهب وحال عليها الحول وهي أموال مدخرة لكن عليه سبعون ألفا لأنه في الحقيقة يعني مدين في, في, في هذه الحالة ليس عليه زكاة لأنه ما عليه مما يجب أن يؤديهم أكثر مما لهم وهذه المسألة فيها أقوال مسألة الدين هل الدين يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة المذهب ان الدين مانع للزكاة مطلقا لأن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء سواء كان الدين مؤجلا أو حالا عند مالك والشافعي والرواية في المذهب هو قول الجمهور إذن ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة اللي هي الأثمان والعروض دون الأموال الظاهرة هي الزروع والمواشي فالجمهور فرق بين أموال الظاهرة التي يراها الفقير من الزرع والمشية ونحو ذلك هذه أموال ظاهرة الدين لا يؤثر فيها وإنما يؤثر في الأموال الباطنة بها الأسمان والعروض الأموال ومن أهل العلم من قال لا أثر للدين في منع الزكاة عموما للعمومات والإن الزكاة في المال والدين يجي في الزمة، ولأن الزكاة عبادة تطهر الإنسان، ليس لمجرد المواساة، ولأن الظهور والخفاء أمر نسبي، من يقول أن هذا قد يختلف هذا من زمان لزمان، طبعا حتى على هذا القول يستثنوا يستثنون إلا دينا يوجب يعني قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه وتزقيت ما بقي. ويقصدون بهذا حس أصحاب الدين على الوفاء يعني عندك دين وعندك زكاة لا يلزم أن تؤدي الزكاة ولا تأثير للدين يوم يذهب فيقول لا طبعا أخرج الدين الأول فكانوا يحسوا بهذا على إخراج الدين لأنه إذا أخرج الدين حينئذ بريئت زمتهم وساعتها لا يبقى عنده مال للزكاة لكن ما دام ترك الدين وعنده مال فإنه يلزم بالزكاة. هذا يعني القول الثالث الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز انه لا اثر للدين في منع الزكاه لكن الجمهور يفرق بين الاموال الباطنه فيمنع والاموال الظاهره كالمواشي والزروع فلا يمنع والمذهب الدين مانع للزكاة مطلقا نكم وقت نأخذ زكاه العروض ولا نكمل ولا ننظر في الاسئله طب ما ممكن العروض والأسئلة ايه الاسئله البترول والغاز شاغل نفسك أنت من امبارح يفترض الكلام ده قلنا قلنا عند الشافعيه ما فيش زكاة للبترول طيب عند وعند كثير من المالكيه عند الاحناف في المذهب فقط عندهم زكاه للبترول وحتى عند المالكيه في المشهور ان البترول هذا مرده إلى الى الدوله هل يجوز بيع جزء من الذهب لكي ينقص النصاب ولا يدفع الزكاه؟ تفقييل لما يبيع جزء من الذهب حتى ينقص النصاب ما المقصود بالذهب يعني المقصود بالذهب ذهب الحلي مثلا وهو لو كان ذهب عادي سيجمع ثمن الذهب مع الفلوس اللي هو عندك يعني في زكاه الاموال انت بجمع المال اللي عندك السائل، وتكلיק أيضاً زهب لأجل المتاجرة فيه أو نحو ذل، وهذا المسلك مسلك رديء، قد تقدم معنا بعض الأثار في الزكاة يعني سبب للبركة أثار العملية وكان لا يرضيك الأثار النظرية الكثيرة التي سمعته وأظن في مرة معنا في زكاة المواشي. قصه الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم جاءني مصدقك فطلب مني بنت مخاض وما يعني تنفع وزعلان يعطي بنت مخاض يعني سنه فاعطيته حقه فقال له يعني هذا لا يجب عليك لكن قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومعنى أنه زكاته بنت مخاض يبقى كان عنده كان من 25 ل 34 نعم بنت مخاض فعاش هذا الروي إلى زمان معاوية فكان يؤدي ثلاثين حقة عن ألف وخمسمائة ناق أو بعيد إذن هذا التزاكي ليس زكاء في الحقيقة ولا أظن إنسان يعني يؤمن يعني إيمانا صحيحا يفعل هذا يبي يتعمد أن ينقص من المال حتى لا يدفع زكاته مال الأيتام في المجلس الحسبي هل يزكى كل عام أم عند قبضه إن كان لا, يعني لا يسمح له بأن يضع يده عليه إلا عند قبضه فهو يزكى مرة واحدة عند قبضه حكم بيع الأثار الفرعونية ما تبقى بس تجيلك وربنا يكرمك تستعجلش ومع هذا لا يجوز بيعها على أنها أثار لأن هذه تمثيل وأصنام ويحرم بيعها وهي يعني قيمتها في هذا فلا بد من يعني تنصيها إن كانت ذهبا فإنها يعني تزاب وتبع على أنها ذهب لا على أنها تمثيل له زرع أتحققه يوم حصاد ثم بل أن يستبقيه سنة طمعا في السعر عليه الزكاة أول ما وقته حقه يوم الحصاد بعد كده عايز يستوقي أو لا يستوقي هذا شن لكن أول ما يأتي وقت الحصاد عليه الزكاة كيف يتم زكاة الذهب واحد وعشرين وثمانطاشر إحنا تي تشوف كم جرام وتضرب في تمن في السعر اليوم اليوم ال اللي حل عليه الحاول وجبت فيه الزكاة وتطلع في كل ألف خمسة وعشرين نفس الكلام اللي عنده فضة يضرب هو النصاب 595 وحال عليها الحول يضرب في 13.5 عشر النهاردة يعني لو يطلع النهاردة يطلع في ويطلع في كل 1025 لماذا نخرج ذك هذه الأيام على نصاب الذهب أو على الفضة على أقل النصابين يعني على الفضة نفس السؤال. مقابر الفرعونية وما فيها من أثار هل هي مما أخرجنا من الأرض ما تبقى بس تخرجها من الأرض يبقى مفيش مشكلة زكاة الأرض المستأجرة على المستأجر أم المالك الأرض المزروعة الصحيح أن هي على المستأجر لأن الزكاة تجب في الزرع مش في الأرض فمين الزرع الزرع المستأجر المستاجر هو الذي يخرج الزكاه على الزرع الذي زرعه وليس مالك الارض مالك الارض اخذ اجرته فعليه زكاه عروض التجاره فيما في الاموال التي ياخذها وحين كل اثنين شركاء كالمزارعه ستاتينا في السنه القادمه ان شاء الله المزارعه والمساقاة انت ازرع العامل يزرع للمالك والثمرة بينهما كما كان بين المهاجرين والأنصار فإذا كان بينهما يقسم بينهما المحصول وكل واحد إن كان محصوله يبلغ نصابا ففيه الزكاة وإن كان محصوله لا يبلغ نصابا فلا هذا عليه زكاة ولا هذا عليه زكاة لأنه لا أثر للخلطة في غير بقيمة الأنعام فاكرين أنت يجمع بينه متفرق ولا يفرق جميع خشية الصدق هذا في بهيمه الانعام أما زكاة الزروع ليس فيها لا أصل الخلط نحصد الزرة الخضراء الناضجة قبل موعد الحصاد لتدرس لتصبح حلفا للماشيه كيف يكون الزكاة فيها وماذا لو بيع هذا المحصول وطبعا الأصل أنها تدرك حتى تنضج فإذا احتاج أن يخرجها هكذا يعني خضراء فيها الزكاة أيضا يعني يقدرها أدى حق الزكاة في زرعه يوم حصاده ثم باعها فهل فيها زكاة عروض التجاره لا إذا أدىها يعني زكاة زروع خلاص الباقي زكاة وطهره والباقي ملك له القوانين التي تسنها الدولة وتحرم البحث في الاثار والله هذه السكة يعني هذه السكة سكة. دعك منها. عنده أربعين ألف في في البنك للحج. وحالة عليه الحول هل تجب فيها الزكاة؟ هذا سؤال مهم. واحد عنده أربعين ألف ادخرها للحج أو للزواج. فيها الزكاة ولا ليس فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة حتى لو كانت دخراها لزواج أو لحج لأن هذا مال بلغ النصاب فائضا عن حاجته هو ليس له حاجة مستقبل لكن الآن هو فائض عن حاجته وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة شركاء كل واحد له أسم مختلف ويقوم شخص واحد بإدارة الشركة في نهاية العام يقسم صافر الربح هذا زكاة عروض التجارة التي ستأتي على كل حال إذا تم الجرد في نهاية العام كل واحد يعرف ما له وهذا القدر الذي يكون له من الشركة يحسبه بحساب الذهب هل هو يساوي أدنى النصابين إن كان يبلغ أدنى النصابين ففي حصته زكاته والشريك الثاني في حصته زكاته إذا بلغت النصاب والثالث في حصته زكاته إذا بلغت النصاب وقد يكون الرابع حصته أقل منهما ولم تبلغ النصاب فليس فيها الزكاة لأنه كما قلنا لا أسعى للخلطة في غير بهيمة الأنعام أنا واحد شغل نفسه هل المملكة تأخذ حكم الدولة أم أن على الملك زكاة المملكة من البترول وخلافه؟ وبيحلى يمكن يدروا حاجة؟ إيش تأخذ حاجة؟ ولا لك علاقة أنت بالملك والمملكة والبترول والخليك أنت في صلاتك وصومك؟ نعم هذا شأن ال... ال أصحاب ال زكاة الزروع تخرج من نفس نوع الزرع أم قد تخرج من المال؟ الأصل لا تخرج من نفس الزرع؟ الأصل أن تخرج من نفس الزرع كل هذه أسئلة مكررة والحمد لله